أريد أن أحدثكم في هذه الليلة المباركة عن آية وردت الرسالة إلى رمي الصحة لم يقل تعالشين لأن الذين سبقوا فعريقهم سبقوا فعينهم الذين سبقوا فعرفهم سبقوا فعينهم لعل البعض يقول هل أنا من الناس الذين سبقوا الله فعرفهم وسبقوا فعينهم أم أن هذا الأمر ينطبق على الناس الكاملين من رؤساء الآباء ومن أبطال الإيمان ومن الشهدة ومن الإبيتين هو لله الذي الذين استرثوا في عريفهم زي ما ورد في البطرح اللي بعدين البطرح تلسع من دنيا عن الفخاري الذي يستطيع أن يعمل من الصين. أواني للكرامة وممكن أواني للزواج. طبعا الفخاري اللي يعمل فخار يعني ليه ليرينش الصينه ويشوفها لينة صيده من نوع كويس ولا لا؟ إن كانت من نوع كويس يعمل منها أنيا للكرامة. وفي أوان كثير للكرامة من الذين عرفهم الرب. طبعا نمر واحد الذين عرفهم الرب من الكاملين الذين عرفهم وعينهم ليكون أوان للكرامة ويكون من المختارين. من الكاملين امثال السيدة العذراء كلية الصفر امثال يوحنا الحبيب التلميذ الذي كان المسيح يحبه امثال يوسف الصديق الذي تتانى عن الخطوية وقال كيف أفعل هذا الشهر العظيم اختي الى الله امثال ايوب الصديق البار امثال اتناسيوس الرسولي امثال انتونس الشبير كل ذول من الكاملين اللي ربنا اختار الذين سهف فعرفت امثال ابراهيم والسحاق اللهم ربنا كان بيقول أنا إله إبراهيم واسع وياقوه ولكن يقفل إنسان ويقول هل أنا لي نصيب وصف أولئك كاملين ولا عظيم في زحام الخديسين والأبرار ورجال الكمان ولا لي موضع وما كنش من الذين سبصوا عارفة لا أنا عايز أولوكم معنى الذين سبقوا عرفتهم لا يقصر بها الكاملين فقط بل حتى بعض الكاملين كانت لهم بعصات وسقطات ومع ذلك سفقت الله فعرفهم لأنهم قاموا من تلك السقطات تعبوا والتوبة محت خطيوتهم ودخلوا تحت أعمال الذين سرقت عرفاتهم يعني مثل داود النبي كان فيه خطايا وخطايا ثقيلة ومره وبكى عليه طول حياته وقال بللت خراشي بدموعي وقال صارت جموعي لي صعاما نهارا وليلا وقبله لا وكان من الذين سبقوا فعرفهم إذا نسمعنا كلمة الذين سبقوا فعرفهم أنهم نزل خطير لا أبدا نطرس الرسول أنكر المسيح وأنكره ثلاث مرات وما ذلك خرج خارجا وبكى بكاء مرة وهو من الذين الرب السبق فعرفها على الرغم من هذه الخطي إذن في لا يغنى ان الشخص يكون من الذين سبق الله فعرفه المهم ان هو اذا سقط يقوم زي ما بيقول الكتاب لا تشنتي بي عدوتي فاني ان سقط اقوم قولي الصديق يسقط سبع مرات ويقوم هؤلاء الكديسون كان صحور في حياتهم امرا عربيا يحدث في حال بعض وليس صفة ثابتة في حياتهم يعني مثلا جايز واحد يقول طب ليه ربنا تختار داود وهو لما زائل من نبال الكرملي فقر يقتله ألا يمكن يبقى له بائل حق فأنا هعمل وهسوي إلى أسنع وما لشي أنا أبعط روحدة بي أبي ترد العقل وبسكمتها تمنعه عن الانتقام وفعل الله الشيء برضو من الذين سبق فارحة في نوعين من الناس نوع بدأوا بالكمال وجتلهم فترات في حياتهم سقطوا ثم تابوا وقابوا وفي نوع ثاني بدأوا بالخطية ثم تابوا برضو من الذين السبق الظهر فعرفهم اللي بدأوا بالخطيئة وتابه زي اوه زي نوسى الاسر زي مريم الفتية ربنا كان عارف انهم هيتوه شرقت عارفاه يعني مش نسكهم في حالة الخطيئة وقالوا خلاص ضعف عليكو لا كان يعرش مستقبلهم اللي فيه فيسوق الخطيئة ويتوبه عارف إن كان يجيب تحولهم إليه ورجوعهم إليه هؤلاء الخطار الذين سبق وحف عرفهم كانوا على نوعين نوع منهم رجعوا إلى الله وصاروا خديسين والنوع أرجعهم الله إليه وسيرهم خديسين سواء كذا أو كذا وين عسلا زق العشاف ربنا أرجعوا إليه وقال أليس هذا ابن الإبراهيم وقال اليوم خدت خلاص لأهل هذا البيت وزي العشارين اللي ربنا أرجعهم إليه زي مات العشار فهو بدأ عشار ربنا ألبت دعم وتبعه من الذين وفي مش بدأوا بالخطية بدأوا بالجهل وتحول الجهل الى خطية ازاي مثلا زي شاول الترسوس الانا الذي كنت من قبل مستريا ومضطهدا لكنيتك ولكنني رحمت لاني فعلت ذلك بدأ في عدم جنان فبدأ بجهر واتهد الكميس بجهر وكان يجر رجالا ونساء الى السجن وكان مسرور ومبسوط في رجم استخلص لكنه روحا لانه فعل ذلك بجهر وكان من الذين سبق الله تعرفهم وعينهم مش عينه ان هو مختار وبيضم الناس للشغل عينه باعتبار ما سيكون الله عنده كوكب المعرفة عارف ايه اللي هيحصل بعد كده اكيد في شخص انت شايفه دلوقتي مش كويس وهو يكون من ضمن الذين سرق تعرفه ازاي الله عارف مستقبله ايوه اي سيوم من الاجاز لذلك نحن لا نستطيع ان نحكم قبل الوقت ونشوف ضايع ولا لا جاي يكون انسان يفتش قليلا وربنا عارف ان حيث هتبقى طيبه نعلم من امثله الصالحاء شخص كان الكنسير جدا ومع ذلك انضم تحت عنوان الذين سبق تعرفهم سبق فعليا مين النص اليمين احوطين حياته كان في السر او النهب وربما في الحقل ايضا وما كانش حد يفكر ابدا انه ده يكون منضم تحت عنوان الذين سبق تعرفهم سبقنا في لكن ربنا عارف انه هيرجع إليه ولو في آخر يوم عارف انه سيعترف ذهي ربا وملكا يقول له اذكرني يا رب متى جئت فينا لكوتك عارف انه هيداخ عنا ويوبخ اللص الآخر عارف كل ده ولذلك عينه ان يكون معه في الفردوس وانه اليوم تكون معين في الفردوس في ناس بدأوا بعاد عن ربنا عن طريق الجهد زي شاول الترسوسي وزي كبريانس الساحر كان رجل الساحر وكان ممكن يضيع ويحجره لكن ربنا كان عارف انه هيخلص عن طريق القديسة يسنينة وخوف الشيطان فحرق كتبه تعف السحر وآمن وصار من رجال الله المعروفين كبريانس السحر فيه نوع تاني ربنا اختاره وعرفه ولكن عارف ان فيه صفر جزء من طبيعته يعني نقطة بعض التباطع زي مثلا ابراهيم كان يعرف رفنا عنده عنصر صوف ولذلك كان بيقول لمراته في كل مكان قولي انك أختي أو هارفوا ان مراته يقتلونه ويخدوك لكن معنى ربنا عارف ان صباحه قيسة عنصر الخوف ده ليس احد لها خطية والله يعرف بالمكانة ويذكر أننا صراب نحن، فتجاوز عليه ربنا في ما بطرس كان عنده عنصر صوف برضو، ومن أجل الخص أنكر المسيح ثلاث مرات، لكن ربنا عقبار شخص صوّي عاربه، وبرضو بعد كده حول حياته إلى الخوض والشجاعة التي يصول بها. ينبغي أن ينصع الله أكثر من الناس وكان من الذين السبق عارفاهم في وشك فتبعتكم هنص للشك زي سومة ومع ذلك ربنا تجاوز عن هذه الخطية وقال له لا تكن غير مؤمن بل مؤمن وقال من الذين عرفوا. في وقت ان عنده محبة الترف والنساء زي سليمان الحكيم فالحبت الترف بنيت لنفسي جنات وفراليس وديوت وعملت برق نياه واصبح لي عبيد وزواري ومهما اشتهته عيناي لم امناه عنهم وحب الترف ومحبا للنساء ايضا مفيش حد كويس نساء قد سلامال الحكيم. ومع ذلك كان من الذين عارفهم الرب عارف ان هيجو وقت من الاوقات يقول الكل باطل وقبض الريح ولا من سعى تحت الشمس وعارف انه هو هيتوف وعارف انه هو هيتوف وعارف انه هو لما يخطئ زي ما عن ربنا عنه قال ان اخطئ وقدبه بقلوب الناس ولكن رحمتي لا انزعها منه وسأل ان ادبه ولم ينزع رحمته منه مثل شاول الناس عجيب هذا الرجل يكون تحت عنوان أيضا الذين سبق فعرفهم سبق فعيّنه لعيّنه ليكون كاتب سفر الأمثال ولكي يكون كاتب سفر الجامعة ولكي يكون كاتب سفر النشيد وسفر السكمة سبق فعيّنه هو تفكر ان الذين سبكت عارفهم هم الذين بلا خطي عن التطلاق وإلا لم كانش حق يخلص أبدا وكان الناس بيعوا لا هو عارف ان في ناس لهم ضعفات وسينجيهم من ضعفاتهم ولهم أوساخ في حياتهم ولكن سيغسلهم فيبيض الواحد منهم أكثر من الثمك عارف ربنا كذا الذين سبق صارفهم فما تبقى إن كنت ماشي في الصريق وليك بعفات أو ليك سقطات وتقول لا فالأس ربنا يقول اذهبوا عني لا أعرفهم لا جايز تكون من الذين سبق صارقهم وسبق صعيانهم والضعف وانت فيه ربنا هي نجيك من ان شاء الله ربنا بالنسبة لكثير من الخطاة كما يعرف النفاط السوداء في حياتهم يعرف النقاط البيضاء ايضا يعني مرأة واحدة زي المرأة السامرية يعرف نقاط ضعفة في حياتها ولكن يعرف ايضا انها تبحث عن الماء الحل وتسأل عن الشبوط لله بالروح والحق وانها تقبل ان تعترف وتقول الحق وانها تقبل ان تبشر به وتذهب وتقول تعالوا انظروا الانسان قال لي كل ما شعر تعالت اين البيضاء اللي فيها وشول الترسوس لما كان بيطهر في الكنيسة ودي كانت خطية طبعا الاستخدام يبدأ عارف اللقطة البيضاء اللي فيه ان عنده غير مخدسة ولكنها ليست حفر بالمعرفة وان عنده حماس وعنده قدرة على العمل ونشاط كبير لذلك لما غير حياته كل التصاطير اللي عنده تحولت الى الخير الذين سبقت عارفاته سبخت عينها ربما الناس هم تعبانين من شاول الفرسوسي يقول ما أقول أنه درق بين إختاره ويعينه ده مستحيل اللهم لا أنتوا مش عارفين ذن النقاط المتعبة في حياته أنا عارف نوع الثاني كويوسة ممكن تغيروا إلى حاجة تانية الذين سبخت عارفهم حتى الذين كانت لهم درجات بسيطة على الأرض يعني مش من الكبار واللي واخدين من مناصب كبيرة وعالية لا حتى الصغيرين لعن من أنسلة دول استخنص اشتماع وهذا لكان أسيس ولا كان أسقف ولا كان رسول لكن على الرغم من انه كان واثق درجة بسيطة هي الشمس الشمان شويه الا ان الرب شرقه في ولذلك عينهم كبطل من ابطال الايمان يقف امام ثلاث مجابه ولا يستطيعون ان يقاوموا القوه ولا الروح اللي بيتكلم بيها وعينه أيضا لكي يكون شهيلا وعينه أيضا لكي يكون صاحب عينين مفتوحتين. ترى رؤى الرب ويرى السماه مستوحة وابن الإنسان من عن عنه من الذين <تصفيق> سبقت عارقهم مع أنهم كانوا درجتهم بسيطة على الأرض سمعان الخراج احد معجزات نخل الجبل العطى هذا كان خرج كان جنسه ايه لكن الله سبق في تعريفه وسبق تعيينه لكي يكون كسيسا عظيما من ضمن دول التدليس الشبيهه اللي كانت بتظهر في الجسد في الادابه وهي كانت لو خرج فنينه سبق تعريفه وعرف ايه اللي جواه من ضمنهم امرئ وإذا كان رجل جمال وما لوش اجر وظيفه راهب ولا اسقف ولا اسيس ولا لكن كان جوهره ثمينه الرب يعرف قيمته من ضمن دول الذين سبق عرفهم اللي قال عنه انه اختار جفال العالم ليخلل يضوي وكمان ضعفاء العالم ليثبت لهم الاقوياء والمستغرب وغير الموجود كل دول كانوا في العالم ما لهمش اسم وكانوا لا قول لهم ولا كلام ومع ذلك الى اكثر الارض خرجوا من حضره وايضا بحث الاطفال شغف عارفهم هم الاطفال زي الطيور الصغين اللي ربنا استأمنه على رسالة يوضحها لكان زي الطفل يقول اللي كان بيقول صغيرا كنت في بنت أبي ومستقراً كنت بين بني أمي سبب الله صعِر فقه ليجعلهم مسيح من الرب وملكه ربنا أيضاً سبق على أشخاص سينزلهم. ويعتبروا من بني الملكون زي رعاة الكنائس السبعة التي في آسيا زي ملك نيس الساردوس اللي يقوله ان لك اتمن انك حي وانت نيت ومع ذلك ربنا وضع امامه مجال التوبة او زي ملك نيس الجالدوسيا اللي قال له انك انت لحر ولا دارك انت فاتت وانا مشنع ان اتقل في اتنفان ومع ذلك وضع امامه في مجال التوبة وقال له انواتك على الباب واخرى كل هؤلاء ربنا كان عارفهم بحكم المستقبل الذي سيقولون اليه الذين سبقوا عارفهم ربنا سبق تعرف طاقة كل واحد فيهم سبق تعرف الذي مثل حبة الخردل صغير ولكن يتحول إلى شجرة عظيمة تتآوى إليه في السماء اللي داي الخميرة اللي صغيرة ولكن يمكن أن تخمر العظيم كله عرف طاقة كل واحد عارف طاقت اللي يقدر يستأمنه على خمس وزنات واللي يقدر يستأمنه على وزنتين فقط زي ما قال وأعطى كل واحد على قدر طاقته عارف من ينتج ثلاثين ومن ينتج ستين ومن ينتج محن عارف أن نعطيهم المواحد قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء زي ما جد في الأولى 12 هو يعرف الذين سيعينهم الذين سبق عارفهم سبق عينهم لأن التعيين من عند ربنا لا يأخذ أحد هذه الكرامة من نفسه. بل لنبعو من الله كما خارون يعرف الذين سيعينهم والذين سيدعوهم والذين سيمددهم أيضا يعرف رحلنا حتى الشهر الغريب الجنسي اللي كل اللي عمل معهم معجزات مربعوش يشكروا لكن هذا التامير الوحيد الغريب الجنس هو الذي أتى إليه يشكره والتامير الصالح الذي فعل ما لم يفعله الكاثن ولا هو أيضا الرب سبق تعرفه فسبق تعينه ليكون مثالا للرحمة والمحبة حتى الأعداء الذين ثبتوا فعرفهم حتى الذين يأتون إليه في آخر المهار. أصحاب الساعة الحدي عشر عشان كلي إحنا بنصلي نقول اجعلنا يا رب من أصحاب الساعة الحدي عشر برضو دول سبق الرب فعرفهم أنهم هيخذوا دينار مثل الباقين له المجد الملآم إلا ثلاثة